بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الأخوة المكرمون والطلبة الطيبون حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولئك مع الدارس التاسع من دروس الولاء والبراء فإن شاء الله سيكون هذا الدرس قبل الأخير فسنتممها بعشر إن شاء الله يعني الدرس القادم سيكون آخر درس هو الدرس العاشر بإذن الله تعالى أما اليوم فهو الدرس التاسع وأيضا وإن شاء الله في هذا الدرس التاسع الإخ الذي يقول لي ارفع الماء كأن ارفع الآخر فبرك الله فيكم وإن شاء الله سيكون درسنا اليوم حول قضيتين أو نقطتين القضية الأولى سنتكلم عن الفرق بين المدارات والمداهنة والنقطة الثانية أننا سنتكلم عن التجنس وعن حكم التجنس بجنسية دولة كافرة فأرجو الانتباه وأرجو التركيز لأن مسألة التجنس هي من المسائل من النوازل الخطيرة جدا فإن شاء الله سنحاول أن يعني نفكك المسألة ونشرحها بشيء من التبسيط غير المخل إن شاء الله أما موضوع المداراة والمداهنة البعض من الناس كان يخلط بين المدارات والمداهنة ويظن أنهما واحد فالمدارات في اللغة العربية هي تقول كما قال في القاموس المحيط وفي غيره من القوميص اللغة درأه أي جعله درعا وداراه أي دفعه وتدارأ أي تدافع في الخصومة وتدرأ أي استتروا عن الشيء وذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله المدارات بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة أما بالهمز فمعناه المدافع وووقال في ال في ابن بطال في شرحه في في صحيح البخاري في شرح البخاري المدارات هي الرفق بالجاهل في التعلم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاض عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتاج إلى تألفه ونحو ذلك معنى ذلك أن المداراب تدور في حول الملاينة والملاطفة مع الذي تدعوه للوصول لمقصد شرعي وابن قيم له كلام لطيف أيضا في هذا الموضوع يقول الفرق في كتاب الروح يقول والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل والمداهنة التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه فالمدارات لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق وهناك تعريفات كثيرة للعلماء في هذا الأمر وكلام لطيف في هذا الموضوع لكن المدارات حكمها ما حكمها من ناحية الشرعية المدارات حكمها من الناحية الشرعية جائز بالكتاب والسنة ومن عمل السلف وبعضهم يقول قد تكون مندوبة لمصلحة معتبرة ويستدلون بذلك من بعض الأحاديث والآيات القرآنية كما في سورة القصص قل الله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن السنة ما رواه العلماء في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أخبرته أنه أي عيين بن حصن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ترك أو ودعه الناس اتقاء فحشه فهذا يدل على جواز المدارة في هذه الحالة طبعا بعض الناس ولذلك السيدة عيشة قالت كيف يا رسول الله قلت إذان له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة والعلماء لهم كلام كثير في هذا الأمر ولكن حتى لا يذهب ذهن أحدكم إلى شيء ما هذا بئس فقال العلماء في ذلك ملاء خلاصة هذا الموضوع رغم أنه ليس ليس متعلقا بموضوعنا الآن لكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة ثم ألان له القول فما قال العلماء أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة أم المؤمنين أو يعلم الصحابة أن هناك حالات معينة أن مثل هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم بين حاله حتى لا يغتر به أحد فإذا ألان له فليس هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم راض عنه فليحضروا والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحالة الجرح في هذا الرجل وهو بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة لأنه ما أغلظه ولأن على فكرة ما هو ابن حصن بعد ذلك كان من جملة الذين ارتدوا فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حاله وألان له لماذا؟ لأنه قال لأن يقال إن شر الناس منزلة عند الله من ترك أو ودعه الناس اتقاء فحش الرسول كان بيلي الله القول حتى يعني يكف أذاه عن الناس حتى لا يتكلم بكلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت على منكر مثلا فعله عين بن حصن ولم يسكت على مثلا شيء باطل و دخل فألان له القول ومشى يعني لم يحدث باطل مثلا لم يأي يأتي ويانا بشيء باطل أمام الرسول لكن بش له وتكلم له بلين لكن بينا حاله لأن الرسول هو اللي يبلغ الربي وهو الذي كيف سنعرف الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا هذا هو أقول لك دي مدراء يعني هذه هي المدراء تلين له القول تتلطف معه ترفق به لأنه جاهل في التعلم وهكذا ولذلك فبعض العلماء تكلموا في هذه المدراء في التفريق بينها وبين المداهنة بعضهم قال المدراء درء الشر المفسد بالقول اللين وطرق الغلظة والإعراض عن الشرير إذا خيف شره أو حصل منه ضرر أكبر مما هو ملتبس به والمدراء على على جميع المدراء حكم المدراء المدراء مشروعة لأنها دفع للشر ورد له أو تخفيف له ولأن في استعمالها بعدا عن الفحش والتفحش ولأنها من باب ارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين وفعل أعلى المصلحتين كما في الحديث اللي هذي تكلمنا عنه الآن وفي حديث آخر شركم من اتقاه الناس خشية فحش وفي حديث الوعيين بن حصر الذي تكلمنا فيه. يبعدا هذا هو الذي عن المدراء. أما المداهنة أما المداهنة فتعريفها المداهنة من الدهان. يعني عارفين الدهان بيدهن يعني. فال المدا المدراء من المداهنة والدهان المشتقة من الدهان وهي الملاينة والمصانعة آآ آآ آآ أرجو آآ آآ من الإخوة تستمع عبر السكايب أفضل يعني إخوة تنقل هذا الكلام للإخوة من يا شيخ داود أنقل لهم حتى لا يقطعوا عني لأنه بيقولوا سقط لقط لقط لم يسقط ولا حاجة فأرجو من الإخوة في المؤسسة يعني أنقلوا لهم عبر السكايب انقلوا لهم عبر السكايب بارك الله فيكم ال ال ال لهم الدرس عبر السكايب الآن حتى لا يقطع علي أفكاري فاا فأنا الآن نعم خلاص انقل لهم عبر السكايب يا شيخ داود انقل لهم عبر السكايب وهم يأخذوا منك مباشر أفضل مني أن نعم هل إخوة جميعا يسمعون الآن بفضل أختها نعم ما يسمعون تفضل حركة طيب خير على بركة الله طيب أنا أنا أتكلم عبر السكايب الآن والسكايب هينقل لل للإخوة من في البالتوك نأتي إلى تعريف المداهنة والمداهنة مشتقة من الديهان وهي الملاينة والمصانعة وحقيقة هذا الفعل أن يجعل للشيء دهنا بتدهن شيء بت يعني إما لتليينه أو تلوينه ولذلك تفرعت عملية ما أشتق منها ال كلمة ال الدهان أو المداهنة ولذلك يقول القاضي عياد إنما على المداهنة إنما هي إعطاء بالدين ومصانعه بالكذب والتزيين للقبيح يعني أنت بتدهن شيء قبيح بتزين الحائط بتزين شيء بتلونه يعني بتغير يعني فأنت في معنى ذلك بتستر القبيح أو تزينه فهذه خلاف الـ خلاف المدارا المدهنة محزورة شارعا يعني حكموها من ناحية شرية محزورة شارعا لقول الله عز وجل ولا تطع المكذبين ودوا ها ودوا لو تدهنوا فيدهنون كما في صوت القلم فجعل المهداهنا صفة للمكذبين ويرمون حدوثها في كل زمان ومكان من الرسل هم يطلبونها دائما ودوا لو تدهن فيدهنون يعني يعني تبى تستر أو تلين أو تزين القبيح فيفعلون مثل ما تفعل يعني ودوا يفعلون ذلك ولذلك ابن قايم كما قلنا لكم فالمداهنة لأهل النفاق وابن حجر يقول والضابط وضابط المدراء أن يكون فيها قطح في الدين والمداهنة المزمومة الموجودة هنا أن يكون فيها تزيين للقبيح ها تزيين القبيح وتصويب الباطل ها هذا هو هذه المداهنة التي لا يجوز شرعا ولذلك فإن المداهنة البعض يعرفها هي ترك ما يجب لله من الغير والنصيحة والأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر لغرض دنيوي وهو نفساني والاستئناس بأهل المعاصي ومعاشرتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومجالستهم وعدم الإنكار عليهم مع القدرة على الإنكار استجلابا لمودتهم ومحبتهم وإرضاءا لهم ومسالمة لهم وعدم التمييز بين طبقاتهم لأنهم رأوا أن السلوك مع الناس وحسن الخلق ونيل المعيشة لا يحصل إلا بذلك هذا هذه مداهنة ليست حسن الخلق ولا حاجة هو بيدهنهم على منكرهم ولا ينكر رغم أنه يستطيع أن ينكر هذه هو هذه المداهنة إذا المداهنة هذه محزورة شرعا مخالفة للرسل وأتباعهم وخروج عن سبيل المؤمنين ومنهاجهم إذ هي إثار للحزوز النفس والدعاة ومسلمة الناس وترك المعادة في الله وتحمل الأذى في ذاته وأذى في حقيقته هو الهلك بعينه لأنهما ذاق طعم الإيمان من لم يوالف الله في الله بل الإيمان يحصل بمرغمة أعداء الله وإثار مرضاته والغضب إذا انتهكت محارمه ها إذا إذا أن أي قلب هذا كما يقول ابن قايم وغيره أي قلب هذا الذي يبقى في قلبه وقد فقد الحياة والغيره والتعظيم وعدم الغضب لله وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته واحد بيساوي بين الحق والباطل بين الولي وبين العدو بين الشيطان وبين بين الرحمن كيف هذا هذه هذا هذه اعتبر مخالفه لمنهج نزول وحرام ولا تجوز شرعا وصاحبه على شفا هلكه هذه إذا هذه هي ال المداهنة كما قلنا لكم في النهاية أنها تختلف عن المدراء المدراء جائزة أما المداهنة فغير جائزة نأتي إلى نقطة البحث الأساسية والتي سنتكلم فيها أيضا مسألة حكم التجنس بجنسية دولة من دول الكفر هل يجوز التجنس بجنسية الدولة من دول الكفر قبل هذا الموضوع أن قال فيه على بود أن الأخوة تنتبه يعني هناك فرشة بسيطة سأمهد لها موضوع الجنسية هذه الذي هذه هذه هذا مصطلح غربي مصطلح اتفقت عليه أوروبا في ذلك الوقت وأنشأ الدولة. الرابطه هذه التي تسمج جسنا وعرفها فيما بعد هذه نازلة من النوازل لم تكن معروفة لدى علماء ولا فقهاء المسلمين قديما اللي هي نازلة اللي هي الجنسية هذه فماذا حدث في في عندما ظارت ظهر هذا المصطلح اللي هو الجنسية كان العالم الإسلامي محتلا بأسره يكاد لا يكون معظم العالم الإسلامي يكاد محتلا بأسره وكان في حالة من الضعف والتمزق والتدهور فكانت أوروبا الغرب كان في حملة صليبية الشرسة على العالم الإسلامي وكان العالم الإسلامي إما تحت نير الاحتلال المباشر أو عن طريق ما يسمى الانتداب وغيره فإذن ظهر هذا المصطلح ومررته وحسنته أوروبا والغرب والدول المحتلة للمسلمين في ذلك الوقت رد العلماء في ذلك الوقت لما نزلت هذه النازلة ولا سيما في القرن الهجري اللي هو القرن الثالث عشر الهجري و و و وبداية القرن الرابع العشر الهجري أيضا يعني في الثالث عشر بصفة قصة ظهر من و و و اللي هو ما يسمى القرن العشرين يعني بداية القرن العشرين أو في منتصف ساعة عشر ظهر من العلماء من تصدى لهذا الموضوع ولهذه النازلة لأن موضوع الجنسية كان في ذلك الوقت مرتبطا بقضية الاستعمار وقضية الاحتلال في ذلك الوقت فلذلك العلماء قالوا في هذه الفترة أن بحرموا الجنسية وكفروا واعتبروا من يتجنس في ذلك الوقت بأنه مرتد وخارج عن الملة وسنسوق لكم بالتفصيل ماذا حدث يعني ولكن بعد ذلك المسألة صارت هناك بعض الناس يجيز نتيجة الاحتكاك وتغير الظروف وأن كثير من الدول أخذت الاستقلال يعني حتى لو سوريا والناس عاشوا في بعض حدث الهجرة إلى الغرب فعلماء معاصرون أيضا غيروا نظرتهم في الأحكام الشرعية وأجازوا التجنس إما أجازوها بإطلاق وبعضهم أجازها بشروط صارمة جدا وبعضهم لم يجزها أصلا نهائيا الذي حتى أجازها, أجازها بثلاث سنة سنستعرض المذاهب التي قالت ذلك لكن أصل المشكلة أصل القضية دي كانت قديما ولكنها ليست بطريقة التجنس هذه أو الجنسية كانت بطريقة مسألة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام العلماء المالكية والظاهرية والإباضية وغيرها والشوكاني حتى في المتأخرين معظم هؤلاء العلماء قديما يعني كوكبة ضخمة من العلماء قالوا بأن من أسلم ببلد من بلاد الكفر يجب عليه أن يخرج مهاجرا إلى دار الإسلام، وأنه يحرم عليه المقام بدار الكفر ما دام يستطيع إلى الهجرة سبيله. الكلام هذا العلماء تكلموا فيه، سواء تكلم فيه ابن حزم في المحل، وتكلم فيه ابن أطفيش في اللي هم الإباضية طبعا، وفي كتاب شرح كتاب الناي وشفاء العليل، وتكلم أيضا العلماء في المالكية في المدونة والكبرى ويتكلم بعض العلماء الآخرين في هذا الموضوع في في حواشي الكتب قديما تكلموا في هذه المسألة قالوا أنه يحرم على المسلم أن يقيم حتى لو ولد في نفس الدار أنه يجب عليه أن يخرج متى استطاعه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 و... والبراء منهم نفس الأدلة يا تقريبا هي ولكن وستدلوا بأحديث أيضا من ضمن الأحديث اللي... لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار يعني الأحديث حديث الأولين صحيح والآخر صحيح والثاني أيضا صحيح لا, لا تنقطع الهجرة في الحديثين لكن جمهور بعض العلماء يعني العلماء الآخرون من الحنفية جمهور بعض العلماء يعني من احناف والشافعية والحنابلة والزيدية وغيرهم يعني كما قال ذلك مبسوط هذا في كتاب المبسوط للسراخصي وفتبين الحقائق للزيلاعية وشرح الزيلاعي يعني جنس الدقائق وموجود عند في كشاف القناع وغيره قالوا هؤلاء العلماء جميعا قالوا إلى جواز المقام في بلاد الكفر إذا تمكن المسلم من إظهار شعائر دينه وتعلم ما يلزمه من الأحكام وأمن على نفسه وأهل الفتنة ولم يطلبه الإمام يقصدون الخليفة أمام المسلمين انطلاقا من أن الأصل في ذلك هو الحل وأن الحظر لا يكون إلا لعارض من اضطهاد أو فتنة أو غير ذلك وإن قالوا لكنهم في النهاية قالوا أنه يستحب الهجرة لتكثير سواد المسلمين الآخرون إذن الظاهري أو المالكي وغيرهم قالوا بالتحريم مطلقا وهؤلاء قالوا بجواز ذلك ولكن الاستحباب أن يذهب إلى بلاد المسلمين يهاجر لتكثير سوادهم لكن لهم شروط إذا أمن على نفسه الفتنة وإذا لم يكن إذا كان مستطيعا أن يجهر ويتكلم يعني كل هذه الشروط اللي اللي التي اشتراطوها في الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام المجيزون لهم أدلة طبعا إيش أجازوا الحنفية والشفعية والعلماء الذين أجازوا هذا والحنبلة وغيرهم والزيدية الذين أجازوا هذا لهم أدلة منها الدليل أن الحديث أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال وايحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم قال، فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا هذا حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم. ومنها حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا ها يعني ها رأيان واحد بيجيز مع الاستحباب من الهجرة بيستدلوا هذه الادلة يعني الرسول قال له يا اعرابي خليك في الابل واعطي صدقاتها ولا تهاجر يعني معنى اعطاله استثناء ولا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة لا هجرة لكن جهاد ونية اذا يجوز انه الذهاب الى هذه البلاد هذه حجتهم يعني الذهاب الى بلاد الكفر في ذلك اذا كنت تستطيع أن تحافظ على دينك وأن تأمن على نفسك الفتنة وقالوا ولم يطلبه الإمام يعني إذا طلبك الإمام وقالك يرجع يجب عليك أن ترجع ها. لكن إذن هذه شروط وقيود ها. لكن الخلاف هنا طب إحنا الوضع الآن مسلم بيقيم في بلاد الكفار هو آمن على نفسه من الفتنة وقادر على إظهار الشعائر, الشعائر. وهو لا يوال الكفار وبيعمل متمكن يعني بنحكي على صفة مسلم بكل الصفات الجيدة في بلاد الكفار فهل يجوز له المقام رغم كل هذا أم يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين هو طبعا الجمهور قال يجوز له المقام طالما في أزيل كما كنا رأي الجمهور الأحناف والشفعية والحنابلة والزيدية وإن هو يجوز له طالما كان متمكنا في هذه الحالة ولكن يستحب له أن يهاجر إلى تكثير سواد بلاد المسلمين على فكرة لابد أن يذهب فيه طبعا هو يقصد احنا العلماء القديمة بيتكلموا عن فيه دار خلافة ودار سلطان والشريعة المقامة وأن إن الإسلام هو القائم وأن دي دار كفر بحتة الآن أو دار حرب لحب بنتكلم الآن عن عالم إسلامي شبيه يعني الحكومات الإسلامية الآن لا تحكم شرع الله يعني لا فرق بينها وبين الكفار الآن الموجودين وهذا ما استدل عليه من يجيز الإقامة هنا اللي يقول لك طب وإيه الفارق؟ هؤلاء لا يحكمون هؤلاء يشرعون الربا ويظلمون الناس وينشر الفساد في الأرض أيضا يعني لا يوجد فرق إلا الشعب مسلم فقط لكن الحكومة والقائمة الدولة تشجع الفساد وعلى كذا وكذا وأنها بالعكس تتعنت هذه الدول التي تسمى إسلامية تتعنت مع الناس الإقامة وتعاملهم كأنهم أجانب يعني لو واحد مصري واحد مصري أرادل يروح الجزائر أو تونس أو يروح يعملوك أجنبي والعكس هكذا أيضا إذا ذهب أي مسلم من أي دولة في العالم يذهب إلى مصر يعملوه كأجنبي يعني يتعامل ويدفع ولا استطيع يذهب إلى دولة الخليج لابد أن تكون تعمل وانا لابد أن حتى لو مرض لك ما لا تستطيع أن تعالج في المستشفيات ولا غيرها ويتعاملون معك كأجنبي يعني هذه يعني حالات في منتهى الخطورة فلذلك يجب إذن الأحكام لا توخز هكذا دفع واحدة أو الحكم الذي كان من أيام ابن باديس مثلا وأيام الشيخ محمد رشيد رضا وغيره في أيام الاستعمار يعني الفرنسي أو الاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار البرتغالي وغيره فيجي ن على نفس الإ هذا هذا هذه حجة من يتكلم عن جواز الإقامة في بلاد الكفر نأتي إلى الآن طيب هذه النزلة التي نحن فيها الآن هي مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة طب هل يجوز الآن أن الإنسان ما حكمها نتكلم عن الحكم هذه الجنسية الحصول على هذه الجنسية يعني إيه جنسية يعني إيه التعريف هذه الجنسية طبعا علماء قديمة كما قلت لكم لا يعرفون معنى ما لم يعرفوا هذه لأنها لم تكن ده هذه نزلة جديدة هذا مصطلح جديد الجن لكن اللغة العربية يعرفون كلمة جنس يعني كلمة جنس في اللغة العربية ما أضربوا من كل شيء وهو من الناس ومن الطير والأشياء فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والأشياء يعني هكذا يقولون هكذا يعني ذلك يقولون إن بب بقسموا الأشياء إلى يقسموا ال الجنس معناء يعني من فوق إلى أسفل أي من ما هو أعم إلى ما هو أخص فيقسم الجنس إلى أنواع والأنواع إلى أصناف والصنف إلى أشخاص وهذه تجدونها في التعريفات وفي دراسة المنطق وغيرها الذين يدرسون المنطق سيجدونها وحتى أيضا في في الذين يدرسون في كليات الحقوق أو الشئعة والقانون وغيرها يدرسون مادة اسمها مادة التجنس أو الجنسية ونظريات كتاب كبير يعني بالتفصيل لأني كل هذه مسائل تعريفات سياسية ونظريات لها علاقة ب ليست لا علاقة بالإسلام في لأني ليست من من بنات الإسلام لأن هذه أيضا من الغرب ولذلك العلماء المسلمون تصدوا لها في مهدها بسبب أن العالم الإسلامي كان مستعمرا في ذلك الوقت. طيب لكن هي معناها إيش عند القانونيين؟ يعني في تعريف لأنها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة. وبعدين يقول هي رابطة. الرابطة دي يضيف لها صلبة سياسية وقانونية ويقول رابطة اجتماعية. ها ويقول والبعض يعتبرها كما عرفتها محكمة العدل الدولية رابطة. تقول محكمة العدل الدولية في أنها رابطة قانونية قائمة أساسا على رابطة, رابطة اجتماعية وتضامن فعال في المعيشة والمصالح والمشاعر مع التلازم بين الحقوق والواجبات يبقى إذن حاجة هو التعريف عندهم رابطة سياسية ببساطة يعني حتى ببساطة رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة ليه أبسط تعريف التجنس يختلف عن الجنسية التجنس معناه إيه؟ الجنسية واحد بيتولد فلهم تعرفاته شروط واحد بيتولد على هذا تعرفوا ان هذا الرجل الذي ولد على هذه الارض من ابوين مثلا مصريين او جزائريين ها هذا او احده مع الاب على الاقل ولهم شروط يعني فهو هنا بيمنح الجنسية تلقائيا بدون اختياره ها بمجرد الولادة أنه من أبوين مصريين أبوين بحريين أو أبوين جزيري هذه الجنسية الأصلية يعني أما التجنس يختلف التجنس معناه طلب انتساب إنسان إلى جنسي الدولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقوانين الدولة التي تجنس بجنسياتها تجنس بجنسياتها وقبوله لها طوعا أو كرها والتزام الدفاع عنها في حال الحرب هذه هي تعريفات العلماء والقانونيين لهذه الجنسية أنا طلب انتساب إلى باختياره أنت بتقدم باختيار يعني هي عمل اختياري يحصل بموجبه أحد رعاية دولة ما على عضوية رعاية دولة أخرى ها. لكن احيانا التجنس هذا ليكون اختياريا في بعض الحالات يعني مثلا احيانا تأتي الجنسية منحة بعض الناس يأتي مثلا الناس الملكة عيد ميلاد الملكة عيد ميلاد ملك او في مس سوفازوا بكاس العالم او غيره يقول لك كل المقيمين في هذه البلاد من فترة كذا لكذا منحناهم الجنسي يعني يعطيها هكذا حتى لمن يشاء يعني يعطيها لك هكذا او أن بعض الناس يقيمون في هذه البلد وتسمى أقلية تعيش في بلد ما فإنهم يأخذون الجنسية تلقائيا لماذا؟ رغم أنهم أقلية وهذا بيعطوها لهم الجنسية مثل ما يحدث الآن في دولة في ما يسمى ميانمار التي كانت تسمى بورما في قليم اللي هم قبيلة الروهينجا لهم أصلهم المسلمين ما رغم أنهم من أصل الديار فالبوزيين ماذا فعلوا؟ حاولوا يسحبوا منهم الجنسية لكن أعطوهم الجنسية البورمية في باعتبار أنهم رعايا رغم أنهم أقلية وحيانا كانوا يطردونه ويسحبونه منهم هذه ما يسمى الأقليات كما في الصين مثلا تركستان الشرقية اعتبروهم أقلي وعطوهم كل من يولد فهو صيني رغم أن سواء راضي أمه هو يكون صينيين رغم أنهم يقولون نحن لسنا صينيين وما يقولون لهن لسنا صينيين فلكنهم بحكم القوة بحكم القانون فنهم يحصلون على هذه الشيء نحن نتكلم في التجنس الاختياري في الاختياري ولذلك فالتجنس له أثار أثاره إن يترتب على التجنس كسب صفة المواطنة يعني تكون مواطنة طول معناها تتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي والالتزام بكافة الواجبات التي يلتزم بها و و و على فكرة هذا هو الأصل لكن خلي بالكم في النحية العملية مثلا البريطانيين هنا لهم يعطيك الجنسية آه لكن عندهم تقسيمات سرية داخلية عندهم يعني مثلا المتجنس درجة تختلف عن اللي هو أصله من الأصل البلد يميزون بينهما حتى في العمل حتى في يصل إلى سدة الحكم عندهم لا أحد يصل إلى سدة الحكم مثل ما حدث في أمريكا وغيره لا لا الموضوع هنا في أوروبا يختلف والموضوع شديد جدا لا أحد يستطيع يصل بهذه السهولة من اللي هم المتجنسين إلا لحالات شاذة معينة وكما في حالة الذين هاجروا ما يكون أصله يهودي أصل ممكن يتسامحوا فيه ويتنصر فيما بعد أو ساركوزي في فرنسا كل دول أصلهم كانوا أصلهم يهود وغيروا وتنصروا حتى يصلوا إلى لكنهم لهم شروط معينة لكن هذا نوع من التراخي عندهم لكن لا يصل إلى ليست معممة ولا ولا ولا يحدث هذا لأي مسلم. يبقى لكن في النهاية هي الأصل في إنها مساواة بين الجميع اللي هو المواطن الأصلي اللي هو الذي ولد من أبوايني غربيين كافرين والمواطن الذي اكتسب هذه الجنسية المكتسبة سواء بحكم إنه طلبها اختيارا فإن في هذه الحالة إنهم يتساوى معهم في الحقوق المواطنة والإقامة الدائمة والدولة تحميه دبلوماسيا وتتولى القنصلات دفاع عنه أيضا ويعني مصالحه تقضى وتمتع بالحقوق السياسية مثلا كحق الانتخاب وغيره هذه هي ال ال طبعا له واجبات بيخضع على قانون الدولة بيشارك في جيشها والتزام بالدفاع عنها بيمثل الدولة خارجيا مشاركته في بناء الدولة يعني لهم العلماء تكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل لكن ال... انا حبيت حتى نفهم يا تفهم معنى كلمة الجنسية باختصار وقانوني التجنس لها أنا... نظريات وكتب ولكن انا بقى حاول انا ده تمهيد ل... للكلام في النحية الشرعية ندخل الى اراء العلماء ماذا ان نقسمهم الى اراء مذاهب يعني او اقوال القول الاول مذهب القائلين بالتحريم بالمنع اطلاقا قالوا لا يجوز اطلاقا قالوا بعدم جواز التجنس بجنسيات دول غير اسلاميه ده اكثر الفقهاء قديمه للمعاصرين يعني معاصرين يعني كما نقول لنا ستن القديم يعني معناها قبل ثلاث قرون او اربع كورونا. لا هذا هذا هذا المعاصرين هؤلاء الذين ماتوا من فترة بسيطة يعني هؤلاء من اوائل من قال ذلك الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ طبعا صاحب المنار الشيخ علي محفوظ عالم أزهاري صاحب كتاب الإبداع في مدار الإبداع والشيخ محمد عبد الباقي زرقاني والشيخ إدريش الشريف محفوظ مفتي لبنان قديما والشيخ يوسف الدجوي والشيخ عبد الرسول بن عبد الرحمن والعلامة عبد الحميد بن باديس والعلامة البشير إبراهيمي وهيئة وأعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية وطبعا من المشايخ المعاصين شيخ ابن عسيمين وغيره هؤلاء وحتى البوطي الدكتور البوطي من الذين يحرمون ذلك رغم أنه الآن يعني من المنافعين عن هذا المجرم بشار الأسد وعن النصيريين ويصلي وراءه انه وراء ورغم ذلك فهو من المحرمين على فكرة ولا يقول بعدم الجواز التجنس في بجنسيات دول غير اسلامية لكن انا حبيت ان لكي تعرفوا قصة الرأي الاول هذا ادلة هذا الرأي قوية جدا نعم ولذلك انا عندي هنا في كتاب فتاوى الشيخ رشيد رضا في المجلد الخامس يعني لتفهموا السؤال الذي وصل الى الشيخ رشيد رضا رحمه الله وكيف هو اجاب إلا السؤال جاءه من الحزب الوطني التونسي في ذلك الوقت عندما قال السؤال هكذا في الفتاوى في الشيخ محمد رشيد رضا ما قول حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ رشيد رضا أيده الله في حكومة فرنسا المتسلطة على كثير من الشعوب الإسلامية إذ عمدت أخيرا إلى وضع قانون يعرف بقانون التجنس الغرض منه حمل السكا... سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملتهم وتكثير سواد أشياعها وقد جعلت هذا التجنس شرطا في نيل الحقوق السياسية التي كانت لهم من قبل وسلبتها منهم على وجه الاستبداد الجائر مع أن اتباع المسلم لهذه الملة يجعله ينكر بالفعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا تتناوله الأحكام الشرعية بل يصير تابعا لقوانين وضعية نصوصها صريحة في إباحة الزنا وتعاطي الخمور وارتكاب الفجور وتحليل الربا والاكتساب من الطرق غير المشروعة ومنع تعدد الزوجات واعتبار ما زاد عن الواحدة من قبيل الزنا المعاقب عليه وإنكروا نسب ما ولد له من غير حالة وجودها ولا حق له في نفقة ولا إرث ولا على فرض الاستلحاق وفق العصمة من الزواج وإسنادها إلى المحكمة حتى إذا أوقع الطلاق بنفسي كان لغوا وقسمة المواريس على طريقة مخالفة للفرائد الشرعية وجعل انصبائها على حد سواء على حد سواء بين الإناث والذكور وأشد بلاء من هذا كله جعل المسلم مجبورا على الخدمة العسكرية في جيش عدو معد لقتال المسلمين وإذلالهم وإكراههم على الخضوع والإلقاء بأنفسهم في قبضة من لا يرقب فيهم ذمة ولا يحفظ معهم عهده فهل يعد اقدام تلك الحكومة هذا السؤال من من؟ من الحزب الوطن التونسي الذي كان يجاهد في ذلك الوقت الفرنسيس فهل يعد يعدوا اقدام تلك الحكومة على امر كهذا نكثا للمعاهدة في اولئك المسلمين على اولئك المسلمين وفتن لهم في دينهم واخلالا بنظام اجتماعهم وهل يكون اسمعوا السؤال وهل يكون اولئك المسلمون إذا قبلوا التجهز التجنس مرتدين عن دينهم فلا نعاملهم معاملة المسلمين من مثل المناكحة والتوارث وأكل ذبائحهم ودافم أمواتهم في مقابر المسلمين لأنهم رضوا بالانسلاخ عن أحكام الشريعة ولا مكره لهم على ذلك أم كيف الحال وهل يجوز لمسلم يدرك عواقب هذه الفتنة العمياء وغوائل السكوت عنها أن يترك الإنكار عليها والحال أنه آمن على نفسه وقادر على مقاومتها وإظهار النكير عليها أفتونا في هذه الواقعة بما يقتضيه النظر الشرعي إرشادا للحائرين وتنبيها للغافلين أبقاكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين طبعا الشيخ فتح الله عليه شرع في الإجابة على السؤال في عدة صفحات من الكتابة نلخص منها إنه هو استدل بالتحريم واعتبر الحالة التي وصفها السائل اللي هو حزب الوطن التونسي في ذلك الوقت إنه اعتبر أن هذه الحالة أن هذا كفر ورد عن الإسلام ولا يجوز دفنهم في مقابرهم ولا يعني كل ما ما سأله أجابه على الحالة التي كان عليها على حسب السؤال واستدل بذلك من الأدلة استدل بأدلة منها هذه الأدلة التجنس بجنسي الدول غير إسلامية اعتبروها قالوا يتضمن الولاء للكافرين والركون إليهم ومودتهم وطاعتهم في أمور تخالف شرع الله تعالى وقد نهى الله عز وجل عن ذلك كل في العديد من الأيات فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاب وقالت تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظلمين عارفين الأدلة التي كنت تلوتها عليكم في لدرس الأدلة في الولاء والبراء هي نفسها الأدلة التي استخدمها من حرم التجنس بجنسية دولة كافرة يعني هي نفس الأدلة ولذلك فاتخذوا أنا لن أستطيع أن أقرأ كل الأدلة التي استخدمها الشيخ رشيد رضا وغيره من العلماء لأنه ليس هو فقط الشيخ البشير الإبراهيمي وعلماء كثر قالوا أن هذا استدلوا بأدلة أن تحريم ذلك في سواء الحصول على الجنسية الفرنسية التجنس بجنسية الفرنسية سواء في الجزائر أو في في ذلك الوقت في تونس أيضا واستدلوا بأحاديث اللي هي حديث الصريحة في قوله من جامع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سامرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله هذا في سنن أبي داود بسند صحيح الألباني وقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا رهما هذا هذا الحديث طبعا بعض المعاصرين المنبطحين مسكل هذا الحديث بسبب شيء معين هذا الحديث له ردود كثيرة حاولوا يضعفوا هذا الحديث رغم هذا الحديث صححه الألباني وغيره وصححه ورويات كثيرة وتحتاج إلى صفح يعني صفحات لكي نتكلم في الذين ضعفوا إذا نحن الآن أمام وفي حديث صحيح أيضا في سنن النساء النساء عن أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لا يقبل الله من من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين هذا حديث أيضا صحيح وفي حديث صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاحب بأمور ذكر منها من هذه الأمور سمع دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين صحيح مسلم التجنس صبعا هم عددوا السوقات يعني أن التجنس بجنسيات الدول الكافرة يعني الاحتكام طواعية واختيار لقوانينها المخالفة للشرع والاحتكام إلى قوانين كفرية مخالف للشرع ردة عن الإسلام ومن رفض حكم الإسلام فهو مرتد بالإجراء هذا الذي قالوه وأيضا قالوا بدليل على ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمنوا أن يطلوا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا خلالهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود الآيات اللي هي في سورة النساء من الآية 60-61 كما التجنس أيضا يعتبروه في بلاد بتحل تحلل قوانينها الحرام المجمع عليه وتحرم الحلال المجمع عليه وهذه هذا لا يجوز بتحلل الكفر وتحرم المعلوم من الدين من الضرورة ولذلك فإن التجنس أيضا بيترتب عليه واجبات على رأس هذه الواجبات المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع ولو كانت حربها ضد المسلمين فهذا من أعظم المولاء للمشركين والنصوص المذكرة كلها تدل على ذلك ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب لأنه خرجتم لا لأنه لنخرجنا معكم طبعا تذكرون من الأدلة على ذلك فتوى الشيخ القرضاوي والتي وقع عليها المستشار طرق البشري ووقع عليها هيثم الخياط ومحمد سليم العوا هذه الفتوى المشؤومة الفتوى التي لم لم يتراجعوا عنها حتى الآن هذه الفتوى التي اجازوا فيها بسبب الحفاظ على الجنسية وعدم التشكيك في ولائهم للامريكان في ذلك الوقت انهم اجازوا لهم للجندي المسلم الافغاء الامريكي ان يشارك مع القوات الغازية الامريكية لافغانستان حتى وان ادى الى قتل الجنود الافغان تخيل هذا بسبب ماذا قالوا لانه لا اذا لم يشارك فانه سينظر الى المسلمين بنظرة الشك في الولاء وربما يحرم الجنسية وغير ذلك. طب هل يجوز بالإجماع يجوز من أكره على الكفر أي يقتل بما يكره على القتل يقتل حتى لو حتى الذي حتى الذي أكره على القتل. كنا بالإجماع لا يجوز أن يفعل ذلك. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أحياناً بعض هذا العلماء أحياناً في هذا الحديث يعني يقرأونها كذا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الناس أو قتل رجل ويحذفون كلمة مسلم من, من, من الحديث يا رجل الحديث يقول عن رجل مسلم هذا هو هذا الحديث حديث رواه هذا حديث صحيح رواه الترمزي عن عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجلا مسلم هذا رجل كلمة مسلم هم يحذفون كلمة مسلم هذه للأسف وهم طبعاً الذي يستخدم ذلك بعض العلامسة وبعض اللي هم ال عندهم ل لوثة العلمانية والديمقراطية هذه ها من الإسلاميين إذا هذا هو الرأي ليش الرأي المعتمد القديم الأساسي اللي هو الأصلي اللي هو تحريم التجنس على الإطلاق واعتبروه هذا طبعا هم استندوا بعض علماء المغرب قديما استندوا إلى كلام العلمة الوانشريسي صاحب المعيار المعرب الذي قال كان بيتكلم عن مسألة المسلمين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت بيتكلم عن حال هذي فقال فالواجب على قاله الإمام الوانشريسي قال فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر احفظوا يا شباب السعي في حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن وكلام لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذم والصغار, والصغار لا تجوز من غير أهل ذم والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من النهار لما تنتجه من الأبناس والأوضار والمفاسد الدنيئة والدنيوية طول الأعمار ها هذا كلام الوامشريسي وهذا كلام أيضا ابن ابن رشد في كتاب قال عندما قال ابن ابن رشد في المقدمات والممهدات ابن رشد المالكي قال فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلاد الحرب أن يهاجر بضرار المسلمين فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلاد حيث تجري عليه أحكامها يعني كيف يدخل هكذا وتجري عليه أحكامهم طيب ولا وقالوا ولا عذراء لهؤلاء المتجنسين لأنهم ليسوا بمكرهين حتى نقول ما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بل هم مختارون اللي الآية 106 في سلطة النحل بل هم مختارون راضون وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا وحزوز العاجلة بمسوغ لهذا التجنس بل يجب أن يفر المرء بدينه متى استطاع وإن ذهب الدنيا اقرأ مشيط قوله إن كل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشراتكم وأمنوا إن اخترفتموها وتجارة تخشونك سداة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يدي القوم الفسقين رقم 24 في سورة التوبة إذن هذه الأدلة التي استدل إليها الذين حرموا هذا حرموا التجنس استخدموا أدلة المكس في دار الكفر واستدلوا بهذه الأدلة وهم طبعا مجموعة من العلماء الذين عاصروا الاحتلال البريطاني في مصر والاحتلال الفرنسي على المغرب الإسلامي في ذلك الوقت وهم الذين تكلموا عن هذه الأدلة بالتفصيل وأول من تصدى لها هؤلاء سواء الشيخ الابراهيمي أو الشيخ البشير ابراهيمي أو الشيخ محمد رشيد رضا في في في كتبه والعلماء الذين موجودين وكان طبعا الشيخ أحمد شاكر الذي حرم ذلك واعتبرها أنها رد أيضا كل هؤلاء العلماء الذين عاصروا الاحتلال حرموا التجنس عن هذا الموضوع طيب المذهب في رأي آخر، طب هذا الرأي الأول، الرأي بالتحريم ولا يجوز وإنها ردة. الرأي الثاني قالوا بالجواز وهو رأي مقابل الأول. الذين أجازوا أن يقالوا يجوز التجنس بجنسيات دول غير إسلامية هذا رأي مشهور لأشهر هؤلاء على رأسهم الشيخ الدكتور وهاب الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي كما تعلمون هو أبو التسهيل ما شاء الله والشيخ الشاذلي النفر والعالم تونسي والشيخ فيصل مولاوي طبعا لو مات منذ شهر هذا في لبنان وغيرهم هؤلاء قالوا بجواز بجواز التجنس بإيهش الحجة عندهم بشرط المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الزوبان في المجتمع قالوا بس القيد اللي هم تقيدوا يعني المحافظة على الدين والتمسك به وعدم الزوبان في المجتمع لكن يجوز ولكن هي ما هي أدلتهم استدلوا بأدلة بإطلاقات عامة يعني مثل ماذا عندما استدلوا قالوا بأن الإسلام أن الشرعة الإسلامية جاءت لحفظ الكليات الخمس اللي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال كل ما كان سبيلا لحفظ هذه الضروريات فهو مشروع والتجنز بجنزيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنا وتمتعا بحقوق وحريات تنعدم غالبا في الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر بل إنها تيسر له التعبد والدعوة ونشر العلم بما لا نظير له في الدول الإسلامية لأن دول الغرب قائمة على العلمانية وعلى الليبرالية المطلقة وعلى الحريات العامة التي تقوم الشعوب على حراستها والاستمساك بها ولا تستطيع الأنظمة المساءذ هذه الحريات العامة ومن ثم يكون التجنس في ظل هذه الأوضاع محققا لكثير من المصالح الإسلامية فذا كان تجنّس وسيلة تحقيق هذه المصالح المشروع فهو اذا مشروع هذا طبعا في كتاب يقيم بصراحة استعرض هذه الاراء لخالد عبد القادر في اسمه فقه الاقليات المسلمة وفي بحث ايضا لتقي الدين عثمان محمد تقي الدين العثماني في في في بحث كتاب موضوع بمجله هكذا اسمها بحوث في قضايا فقهيه معاصره ومجلة الفقه الاسلامي وفي مجله البحوث ايضا في في الاسلاميه في المجالد رقم 32 استعرضوا مثل هذه الأشياء كثيرا وهذه النوازل بالتفصيل يعني ذكروا هذا بالتفصيل أنا ألخص من كل هذا يعني قالوا وردوا على اللي حرم التجنس من أهل العلم إنما حرموا خوفا من الذوبان في الهدف في حرموا هذا الموضوع خوفا من الذوبان في الشخصية الغربية اما اذا كانت جنسية تعطي المتجنس قوة وصلابة وقدرة على المطالبة بالحقوق وابداء رأيه والتصويت في الانتخابات يعني هم برروها باني لا طبعا العلماء قديمين كانوا خايفين اني مثل ما حدثت فرنسا واعتبرت الجزائر مثلا ولاية واني اعطت الجنسية لكل مثلا لليهود ولكثير من الجزائريين وفي الدول هذه وكثير من الجزائريين بزعم حتى تشتري ولاهم وحتى هي التي تنصبهم في حكم هذه البلاد فيما بعد ولكن هذه الآن هذا الموضوع مفقود الآن وإني لا يوجد زوابا ولا حاجة ولكن ممكن الناس تدخل للانتخابات طبعا هذا بحث آخر عليه يجوز أصلا للانتخابات في في بلاد المسلمين لما هنتكلم عن انتخابات في بلاد الكفار طيب الإقامة في قالوا إن الإقامة في بلاد الكفر جائزة إن استطاع المرء إقامة الدين وإزالة وأمن والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا مجرد الانتساب إلى الدولة وبعدهم وطبعا اتكلموا بكلام كله اللي هي المصالح وترجيح خير الخيرين وتدفع ودافع شر الشرين وتحصيل اعظم المصلحتين الى كلام الشيخ الاسلام من تايمان وبعد ذلك أولهم فتوى أيضا في مجمع في معهد الفكر العالمي الإسلامي بواشنطن قالوا ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيم بها قالوا هذا شرط يعني لا يفعل هذا وكان نيته هذا فأنه يثاب عن ذلك على ذلك فضلا أكون جائزا هل هذا جائز التجنس لو كان بهذا الهدف طيب الدكتور القرضاوي أيضا نفس المدرسة أجاز هذا الموضوع وقال إنه هذا بيعطي فرصة للناس تذهب وأن السلطات وخاصة الذين يطاردون وأنه بيعطي فرصة في الحركة وهكذا يعني بيكلموا عن الحالات الواقعية هذا هو رأي هذا المذهب بعض الذين في ناس حاولوا يمسكوا قالوا لا هي جائزة بشرط بشروط معينة يجوز يعني تحريم التجنس إلا للضرورة اعتبروا إلا للضرورة واشترطوا في الضرورة كالآتي سلاسة شروط قالوا انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوءه إليهم لمن يلجأ إليهم وطلب التجنس أن يضمر النية إلى العودة متى استيسر ذلك <تصفيق> أن يختار البلد الذي يمارس فيها دينه بحرية يعني الذي يجوز في هذه الحالات الاستثنائية طبعا من اللي قال هذا الدكتور عبد الكريم زيدان اللي قال الدكتور عبد الكريم زيدان طبعا دكتور عراقي يعني فقيه عراقي وطبعا منتمي لإخوان المسلمين لا هو اشترط هذا الشرط وقال ان هذا إذا في هذه الحالات يعني هو بيقول لا يجوز ويا حرم إلا في حالة استثنائية معينة بكلم عن الذي اضطر إلى اللجوء السياسي أو الإنساني فلم يقبله تقبله سوى حكومة تلك البلد الكافرة بكلم عن هذه الحالة فقط أو كان المسلم أصلا من أهل ذلك البلد الكافر ولا يستطيع الخروج إلى بلد مسلم يكون في يعني واحد تولد وأسلم مثلا في في بلد مثلا بريطانيا ولا يستطيع الخروج خلاص ما يحصل على الجنسية على جنسية الدولة الكافرة في هذه الحالة لأنه مضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع أن يجد بلدا أخرى. طيب، وال وبعد طبعاً في ردود في بعض يعني هي حالة استثنائية يعني هذه هذا المذهب أقرب إلى المذهب الأول لأنه يمنع يحرم نهائيا ولكن يستثني حالة خاصة وهي حالة اللجوء. إلى ما يسمى اللجوء السياسي أو الإنساني الإنسان مضطر مطارد لا, حكومة لا تستطيع حكومة في العالم تأويه إلا هذه الحكومات الكافرة أي حكومة كافرة أو حالة المسلم الذي ولد عنده هناك وإنه مضطر إلى هذا أنه لا يستطيع أن يخرج لكن بشرط حتى لو ذهب إليهم وهو لاجئ سياسي أو لجوء إنساني أو نتيجة كارثة من الكوارث مثل أخواننا في الصومال وغيرهم ففي هذه الحالة فإنه ينوي الرجوع ينوي تكون نيته الرجوع طيب في بعض العلماء فصلوا راي نعتبره مذهب اخر من المذاهب هذا هذا مذهب كاللي فاصل قال لك هذا المذهب ممكن نقسم الناس اقسام قسم هنعتبره هذا طبعا في كتاب الاحكام السياسية للاقليه المسلمة في الدكتور سليمان بن محمد توباليك هذا وفي موجود في تقسيمات هذه قال بج... القسم الأول اعتبروا الجن... تجنس بجنسية الدولة الكافرة من غير مسوغ شرعي بل تفضيلا للدولة الكافرة وإعجابا بها ها و... و... و... و... و... وبشعبها وحكمها هذه رد عن الإسلام يبقى القسم هذا مرتد على طول لانه طلب التجنس بدون مسوغ شرعي وفرحان وف... ومبسوط وبيع... و... و... و... و... و... و... بشعبها وحكمها هذا كافر يخرج عن الملة القسم الثاني التجنس للأقليات المسلمة التي هي من أصل سكان البلد من تلك البلاد فهو يعني مشروع عليهم نشر الإسلام في بلادهم وتبيت النية للهجرة لو قامت دولة للإسلام واحتاجت له يعني ناس أقلية موجودين من أهل البلد وهم أصلا مسلمون من الأصل مثل مثلا ال ال الشرقية في الصين أو هناك شامبيا في في فيتنام وهناك وأيضاً في إن في إقليم أركان وغيره هذه أولئك هالقيادات مسلمة لكنهم في محصلين على جنسية جنسيات تلك الدول فإنهم في هذه الحالة مضطرين إلى هذا ولكن يبقى إبيت النية إن استطاعوا أن يهاجروا أو استطاعوا أن ينشروا الإسلام في أماكنهم القسم الثالث هو التجنس للأقليات المسلمة التي لم تكن من أهل البلد الكافرة هذه, آه هذه ممكن نقسمها أقسام ناس اقليات دخلت وكثرت مثل الباكستان والهند والبنجولو وعندك العرب الان والافارقة وكل هذه جنسيات الالوان المسلمين الذين هاجروا والعراقيين والصوماليين عملوا عملوا اقلية كبيرة في الغرب الان هذه قسموها لحالات ان يترك المسلم بلده بسبب الاضطرار والاضطهاد ويلجأ لهذه الدولة فهو جائز بشرط الاضطرار الحقيقي للجوء وأن يتحقق الأمن للمسلم وأهل في بلاد الكفر وأن يستطيع إقامة دين هناك وأن ينوي الرجوع لبلاد الإسلام متى تيسر ذلك وأن ينكر المنكر ولو بقلبه ما عدم الذوبان في مجتمعات الكفر دي هذه حالة ده قسم من الذين يلجأوا إلى هذه الأقليات القسم منهم أيضا من نفس هذا القسم أن يترك المسلم بلدا بلده قاصدا بلاد الكفر إلى القوت يعني راح إلى طلب الرزق ومعظم هؤلاء هكذا، فلو بقي في بلاده لهلك هلك وهو وأهله هذه حالة خاصة يعني هو خرج لكنه لأنه لو عاش سيموت يعني فهذه الحالة فلاه أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته فهذه الحالة لو كان هيموت في بلده هو وأهله فهذه الحالة يجوز له أن يتجنس إذا عاش في بلده بجنسي الدولة الكافرة في أيضا التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة قالوا هذا جائز لو واحد ذهب وعرف هذه هذا التجنس أيضا فقط للدعوة ولنشر الإسلام فاعتبروا هذا جائز فهذه الحالة لأنه ليه مصلحة هو جايب بهذه النية التي جاء بها فقالوا هذا جائز التجنس لمجرد أغراض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله ومحرم هذي اللي جايين اللي يحسنوا معاشتهم واللي جاي نتيجة يكون نصاره أو يبني له بيت أو غيره أو هذي قالوا هذا لا يجوز أصلا شرعا هذه هي هذه أدلة الأدلة بالجملة في هذا الموضوع لكن طبعا احنا الفريق الأول اللي هو اللي استدل بالنصوص القطعية المحرمة للمولاة والتحاكم لغير الله ورسوله على حرمة التجنس المفضي إلى ذلك المحرم فمسلم ولا نزاع فيه بين أهل العلم يعني ممكن وكلما نقول طبعا هذا لا يجوز اللي هي رأي, رأي العلماء اللي هما مثل الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ بشير إبراهيمي وكثير من العلماء في ذلك الوقت اللي هو لكن هذه الحالة هم يتكلمون عن حالة البلد البلاد العالم الإسلامي كانت مستعمرة في ذلك الوقت وأنهم يتكلمون عن الجهاد هؤلاء المستعمرين وأنهم يحرموا لأن الذي كان, كان يدخل ويقبل التجنس بأجيزة جنسية بيعتبروا موالي لهم أنه سيحارب ضد المسلمين وأنه بيستخدم فعلا ضدهم وذلك كان القول قاطع في هذه الفترة حتى البعض قال أن مجرد التجنس يعتبر إعلان من المرء بخضوعه لأحكام الكفر وقبوله الولاء للكفر وأهله سواء خضع بالفعل أو لم يخضع ثم هو لن يسلم من الوقوع في الحرام أو المشاركة فيه لأن صبغة المجتمع هكذا بخلاف دول المسلمين فيمكن للمرء أن يجد مندوحة نتعامل معه معاملات شرعي لأنه قالوا إيش طب يا جماعة طب ما هل ال الذي ما الفارق إذن فالذي يخشاه المر أن يقع في بلاد الكفر هو موجود في بلاد المسلمين فموجود في بلاد المسلمين ظلم وموجود فيها ربا وموجود فيها أحكام كفرية طب أنتوا بت... بتقولوا إيش في شرع مقام أنت الأحكام هذه تكون في حالة لو في دولة إسلامية وتقيم الشرع وهكذا فأنتوا بتتكلموا عن دولة بتظلم وبتتطهد الناس و... و... و... وفي... و... يعني يعني يحكمونها بأحكام كفرية في بلاد المسلمين وأيضا يظلمونهم ويزنونهم ويطاردونهم كيف تسوي يعني ما هي هي ما نفسها هذا على الأقل هذا بيعدل هذا على الأقل هذا طبعا العلماء قالوا بعض العلماء الذين حرموا هذا أيضا قالوا أن مجرد أنك بتطلب الجنسية تعبير صريح قاطع عن ولائك للدولة التي تحمل هذه الجنسية عن خضيعها لنظامها فهذا رد الذين يحرمونا يقولوا مجرد أنك بتطلبي وأنت بتقول لهم أنا وليكم ها طبعا في ردود ردود كثيرة جدا على هذا الرأي. طبعاً هذا من لكن من الناحية الواقعية والممارسات الواقعية ليس هناك تلازم بين الذي عنده جنسية أو تجنس آه آه معناه إن هو إنه إنه يقوم راضي بالكفر وراضي بيهم وراضي ودليل على ذلك اللي ممكن واحد يقوم في بلاد المسلمين ويقفر. بمجرد فقط أنه يحبهم ويؤلم أو يرضى عن شريعته حتى لو لو يحصل على أي جنسية يعني يعني هي القصة يعني ممكن واحد في بلاد المسلمين في مكة راضي ومبسوط ونفسه بيتمنى يكون جنسيته بريطاني أو إنجليزي وفرحان وفرحام بأحكامه هو يغفر هو هناك بمجرد هذا ولا يحتاج إلى التجنس ولا غيره يعني ليس بالضرورة تلازم في اللي عنده الجنسية أو التجنس على رد من يرد يقول ليس من مداهس معناها هناك تلازم بين هذا وذاك وطبعا بعض الآخر من العلماء طبعا استدلالات التي استدلها العلماء الذين قالوا بحفظ الشريعة بالكليات الخمسه الاستدلال بها الشيخ القرضاوي والشيخ الزحيلي وغيره ومولوي فيصل مولوي قالوا ان الاستدلال بحفظ الشريعة الكليه اللي هي والنفس والمال وهكذا بان هذه الكليات الخمسه ان حفظ الشريعه الكليات الخمسه العلماء ردوا عليهم وقالوا لهذا يكون حفظ الشريعة للكليات الخامس يكون بطرق مشروعة لا بفعل المحرمات ولا ترك الواجبات ثم إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة سواها والتجنس هادم للدين حالق للديانة فأين هي المصلحة إذن وأين هو حفظ الكليات هذا رد من وأما الاستدلال بقعد جلب المصالح ودرء المفاسد فيجب أن مصلحة الأمن والرخاء والدعاء ليست مقدمة على مصلحة الحفاظ على الدين وإلا نكون كالذين جعلوا فتنة الناس كعداب الله وهل يصح أن نرجح هذه المصالح على دفع مفسادة المولاة والتحاكم لغير الله ومفسادة إهلاك الذرية ولو فرضنا قيام الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها والضرورة مندفع بالإقامة طمعتك إقامة خلاص من الشرط الجنسي يعني هم يقولون يقولونها ولا حاجة للتجنس الذي يلزمك بهذه المحن يعني ها اذا لكن هذه هذا خلاص طبعا موضوع طويل وكبير وشائك وهناك اراء طبعا لما تدخل في الكتب ممكن تتوه لاني أبحاث كثيرة جدا التي تكلمنا عنها وبعض دراسات رسائل ماجستير ودكتوراه كلها بتتكلم في هذا الموضوع لأنه من النوازل أحكام شرعية من النوازل في هذا الزمان وفيها اجتهادات واختلافات كثيرة جدا لكن ممكن لما عندما نستعرض كل الأراء التي تكلمنا عنها الآن ممكن نقول أن الأصل في مسألة التجنس بجنسية در كف هو المانع حرام لا يجوز أصلا ها إذا نحمل أدلة الفريق الذي يمنع هي على هذا الأصل هو ده الأصل. طبعا هي أدلة قوية جدا. اللي هي أدلة الموالاة والتي تكلمنا عنها في, في في هذه الدورة في بداية هذه الدورة. لكن هذا الأصل. قد توجد لأن الظروف قلنا لكم الظروف التجنس والجنسية في ذلك الوقت كان العالم الإسلامي محتلا وكانت هذا لابد من هذه الفتاوى لأؤلاء العلماء حتى يضربوا بيد من حديد على الـ الـ الذين يتجنسون لأنهم باعتبرهم بعتبر جواسيس وخاون ذلك كان العلماء قديما لا يدفنونهم في مقابر المسلمين ويحرمون التوازوج ويفتونه وحتى هيئك كبار العلماء في الأصهر قديما أيضا أفتت مثل هذه الفتاوى وقالت لا يجوز أن يدفنوا أيضا في مقابر المسلمين طيب الـ الـ الـ الـ الـ الـ لكن هذا هو الأصل لكن الواقع لا نستطيع نأخذ هذه المسائل مرة واحدة لكن قد توجد صورة من الصور ه يقول الأصل أنها حرام، إن أصله لا يجوز، إن أصل لا لا لا تفعل هذا، لكن قد توجد صورة من الصور ها دليل بدليل خاص في حالة خاصة ها في بتجيز هذا المنع قدرورة ملجة تقدر بقدرها أو مصلحة عليا من المصالح العامة الكلية يرجى تحقيقها ولا سبيل لتحقيقها إلا بذلك. يعني قد يأتي شيء معين أو خليفة معين لك روح وخذ هذه الجنسية المصلحة معينة في الدماغ لن أقول أنا طبعا أنا الآن لكن ممكن تتفهم هي كذا كلك روح وخذها هذه تحصيل مصلحة عليا قد يتحقق بها شيء معين وفائد كبير للمسلمين أو لإمام من إمام المسلمين في ذلك الوقت مثلا ها اللي أصلا هذا هذه وهناك الحالات الخاصة جدا هذه المثلة حالة الذي يلجأ إلى هذه البلاد ويضطر أنه لا يستطيع العيش إلا بهذه الجنسية إذا لم يصر أنه لا يستطيع العيش ربما يترضوه ربما يجنوه ربما يضيقون عليه يفعلونه ولا يستطيع أن يجد لهم ملجأ فهذه حالات ضرورية خاصة الذين ولدوا في هذه البلاد من الأقليات أو من المش من الأصل كان كافرا ف ف ف فإنه بهذه بي... ب... ب... ب... الجنسية اختيارية والدليل على ذلك إحنا حتى ونذهب بعيدا لماذا هو حتى الجنسية التي في بلاد المسلمين الآن هي لها علاقة بالإسلام فا في الأصل يعني ده جنسية أيضا ينطبق عليها نفس قانون الجنسية هذا ولا شوفيني تعصب لعرق معين هذا ضد الإسلام يعلو ولا يعلع عليه كما في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه نحن أمة واحدة يسعى بزمة ما أدناهم وهم بيادون عاما سواهم هذه جنسية جنسيات أقضت من الغرب التعصب لجنس السودان للسودانيين مصر والمصريين المغرب للمغاربة السعودية للسعوديين السعودة والجزارة والمصراوة واللبنانة كل هذا كلام ما انزل الله هذه مصرحات ما انزل الله بهم سلطان وهذه من باب تفريق الأمة ولذلك فهي نفس جنسية أنت إذا حصلت هذا الجواز التي تحصله أو الجنسية التي تحصل عليها لا شروط لأنك أنت مولود في ذلك لا تأخذ اختيارة بياخذها بحكم الولادة يعني أنت عكزا إذا أردت أن تسافر لن تستطيع أن تحصل على أي شيء على جواز سفر إلا أن تكون من من هذه البلاد يعني جواز السفر بالجنسية المصرية الجنسية المغربية الجنسية التونسية جنس بهذه بجنسياتك أصلاً ها ف. فهذه نعم أنت مضطر مثل الذي يركب مضطر لأنها كيف سأقوم وإلا مصالح الناس ستتعطل في هذه الحالة فإذن ليس معناها أن هذا التجنس الموجود الآن هو ما شاء الله وهو شيء من الإسلام لا لا ليس معناها ذلك هذه حالة استثنائية في تاريخ العالم الإسلامي بل وعامة مصيبة فرضاها علينا الاستعمار عن طريق هذه القوانين التي فرضت علينا هذه الجنسيات وجعلت لا روابط تجعل أخي المسلم اللي في السودان أو جاء أخي المسلم اللي في عمان أو في عمان أو في اليمن تجعله أجنبيا بينزل إلى بلاد المسلمين أجنابي وبيعملوك أجنابي يعني اذا واحد تنزل انت في اي بلد يعملوك كاجانب اذا هذه الجنسيات بفسادها وبدمارها فجعلت ولاء وهذه في صميم الولاء جعلت الولاء بدل ان يكون للدين جعلت الولاء الان لعادي الرابطة الجديدة ورابطة اللي هي الجنسية فجاءت انت مصري يكفي انت جزائري لا يهم من الديانه لا يهم شيء ها وده لاذكر ان هم كتبوا في الدستور المصري من اهم النصوص عندهم إنه رئيس الجمهورية يكفي أن يكون من أبائين مصريين. ما ولا يكون في المو... لا يوجد كلمة مسلم في في الدستور خالص أن يكون من أبائين مسلمين أو يكون مسلماً من أبائين مسلمين. لم يوجد مصري حتى يفتحوها للنصارى واليهود وكل من هب ودب. إذن الولاء صار لهذا لهذه لهذه الرابطة. طيب. إذن الأصل فيها التحريم والقصد فيها لا يجوز. لكن من اضطر من المسلمين المتجنسين اصلا بجنسيات بلاد اسلامية الى التجنس بجنسيات بلاد غير اسلامية بسبب اضطهاده في بلده الاصلي او بسبب التضيق عليه في دينه او نفسه او عرضه وكذلك من لا يحمل جنسية اصلا مثل ما يسمى البدون هؤلاء طب واحد في في في الكويت لا يعطونهم السعودية لا تعطيهم كيف ستصرف في شؤون حياته فلذلك إذا وجد مكان أن يعطوه في بلاد مثل بريطانيا أعطتهم وبعض فرنسا أعطتهم وبعض الهولندا وغيرها بعض الدول الأوروبية أعطت هؤلاء اللي جنون يسمونه بدون فاقد الجنسية في هذه الحالة لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يتملك لا يستطيع أن يضيق عليه في كل شيء وهذا في بلاد المسلمين رغم أنه مسلمون يعني لم ي... هؤلاء البدون المجمل بدون هؤلاء, هؤلاء في بلاد المسلمين وهم مسلمون ويحرمونهم هو ملاه الراح ممكن راح يعيش خمسين ستين سبعين تمنين سنة ورا يعطونه الجنسية جنسية البلد أصل حتى يأخذ الحقوق والواجبات ويعلم أولاده كما يتعلم بقية الذين يعيشون على الأرض لكن هذه هذه مشكلة هذه المواطنة فعلا دين جديد حل محل ربطة جديدة المواطنة مع الجنسية حل محل الدين للأسف الجديد وإذا من اضطر بسبب التضييق عليه في دينه أو نفسه أو عرضه أو لا يحمل جنسية أصلا ومنع من الإقامة إلا بالتجنس فهلا إلا يمكنهم دفع ضروراتهم بالقامة فقط وكان لابد من التجنس وتعين لدفع ضروراتهم الواقع المعتبر فلهم التجنس من باب أن الضرورات تباح المحظورات لأنه في هذه الحالة لا يستطيع واحد سيرحله واحد يقول لك من أي شيء لأنه إذا رحل سيقتل أو يسجن أو يتعرض لتعذيب ها في هذه الحالة لا إذا, إذا لم يستطع إلا بالتجنس فلا هو أن يفعل ذلك وهذه حالة خاصة وليس كل الناس أكذا وحالة استثنائية وضرورة في هذه الحالة لكن كل هذه الحالات التي هي الأصل فيها ناع حرام ولا يجوز أصلا في هذه الحالة أن الإنسان يتجنس بهذه الجنسية في هذه الحالة ولذلك فإننا قلنا نقلنا لكم طبعا للأسف الشديد بعض المسلمين ميع الموضوع في كما قلنا لكم الفتوى الشهيرة الفتوى البائسة التي هذه الفتوى أنا ذكرتها في كتابي موجودة في كتاب الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحكيمة ك على الهوان في ذلك الوقت هي فتوى الشيخ الدكتور القرضاوي هي بتسمى نشرتها جريده الشعب في يوم 19/10/2001 اللي هي هذه الفتوى كانت بتوقيع هذا هذا عار وشنار هذا وصمة عار في على هؤلاء العلماء والمشايخ هم الدكتور يوسف القرضاوي والمستشار طارق البشري الدكتور محمد سليم العوا الدكتور هيثم خياط وفهمي هويدي ها كل هؤلاء هم الذين وقعوا على هذه الفتوى الأمريكانية التي تجيز للجند الأمريكي أن يقاتل من أجل حفاظ على عدم تعال شوف العلة يقول لك إيه من أجل ألا حتى لا يكون وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك دولته يعني أمريكا مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة يعني تخيل هو بيعتبره ان هذا يعني هذا من المبرر والمسوغ انه يقتل يشارك ده القضية ليس القضية ده قضية انه هو مؤولاء وانه في الجيش وانه يجند ده كم قضية الجنسية ده بالاضافة انه يجوز له قتل هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأفغاني لأنه إذا لم يفعل سيقتلونه ويكون محل شك هذه فتوة العار والشنار بسبب هذه الجنسية المشؤومة التي استوردها العالم الإسلامي أو فرضت عليه من الغرب وزعلت العلماء بعض العلماء المعاصرين يتميعون لدرجة هذا أن يجعل أن هذا مسوغ للتبرير قتل المسلم والمشاركة مع جيش الاحتلال سواء في بريطانيا المسلم بريطانيا أو المسلم في فرنسي أو المسلم الذي يجاري في الجيش الأمريكي كلها وهي فتوى عامة في كل هؤلاء جميعا، فاذا الخلاصة في هذا إني موضوع التجنس في أن هاي هو الأصل فيه التحريم مع التفصيلات التي فصلها العلماء ومنهم من يجيز وقلنا لكم لكن عندما تفكر في هذه القضية أرجوك الآتي يجب أن تستحضر الزمن أو الوقت الذي سياق التاريخ الذي قيلت فيه الفتوى الأولى اللي هي اللي قالها الشيخ محمد رشيد رضا وأفت بها العلماء في ذلك الوقت. الذين أشارنا إليهم إليهم في البداية هؤلاء العلماء كانت البلاد العالم الإسلامي محتلة في ذلك الوقت ولذلك فإنهم حرموها تحريما طبعا قاطعا يعني لم حتى لا يتكذ لهم استثناء في ذلك الوقت ولذلك فإننا أما الرأي الآخر لكن هناك في صور وفي متغيرات حدثت في العالم الإسلامي بل إن هناك من المسلمين طيب المسلمون الذين ولدوا هنا طب ما هم إحنا وجدنا حتى من ناحية الواقع لما تيجي الفتوى مع الواقع لا مولدون من أبوين إنجليزيين بعضهم أسلم ثم انظر ماذا فعلوا الذي راح جاهد في العراق والذي جاهد في أفغانستان والذي عمل عمليات هنا وهناك والذي ولائه للإسلام وبغضه لل... ل... ل... ل... ل... ل... ل... لمن علموه وربوه وهكذا هؤلاء الشباب الفلسطيني الصغار هؤلاء الذين أ... أ... ولدوا ولدوا هنا ولم يعرفوا فلسطين في يوم من الأيام الآن تجدهم يحبون فلسطين ويرفعون يعني هناك في أشياء في الواقع تلمسها ليست بالضرورة تلازم بين الحصول على الجنسية أو منصة له الجنسية أن يكون كافرا أو أن الرجل يحب هذا البلد، لأن دليل على ذلك الذي وجدناه في الواقع أن كثيرا من شباب المسلمين الذين ولدوا هنا هنا هنا سواء من أبويين كافرين وأسلموا أو من أبويين من أباء المسلمين الذين جاءوا هنا منذ قرن أو نصف قرن، فهؤلاء الجيل الثاني والثالث هناك منهم سبحان الله من انسلخ والعزب بالله نهائيا. ومنهم من ما شاء الله يعني الآن وينشرون الإسلام والدعوة بقوة في الغرب لكن هذا ليس لا لا لا, لا يتوسع فيه أنا لكن بتكلم عن الصور ليست بهذه الصورة القديمة الموضوع مختلف يعني في صور لا لا تأخذ هكذا تعمن بهذه الطريقة وليس بالضرورة تلازم بمن حصل على التجنس أو هو متجنس أو عنده الجنسية ليس بلازم أنه هو بيحب هؤلاء وليس بلازم أنه يوليهم وليس بلازم أنه كافر يعني وهكذا لا الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى ضوابط صارمة ولا إعمال قواعد الضاب التكفير في هذه الموانع والشروط التي تكلمنا عنها في في مثل هذه الحالات ولا تعمم هكذا لكن أنا أنا شخصيا عندما أصل الفيزا يبى أقول للمسلمين من عنده ماذا عندك أنت بتت هنا لي أقول أنا لست متاهدا في بلد أو الغير أنت أقول أذهب إلى بلدك يا أخي روح أخذ ولادك إلى أولاد أي بلد مسلمة إن استطعت رغم أنني أعلى أن هذه البلاد عقب كأداء أمام هؤلاء الناس الذي يريدون أن يعملوا أو غيره إذهب إلى بلاد الخليج عقبات لا تتقالة يصدون الناس عن سبيل الله وبعدين أشياء غالية جدا ويعملونهم كأجانب ومن الذي يستطيع ينفق مثل هذه النفقة ويذهب إلى هذه البلاد أصلا فبيذهبوا إلى بلاد سهلة أسهل حالا مثل مصر إذهبوا إلى مصر فبيستسهلوها لكن قديما كان امن الدولة يراقبهم وكان احيى رحالهم مثل بعض الشباب نزل يتعلم في الاذر راحوا مرحلينه الى فرنسا مرة أخرى هم فر من فرنسا راح يرجعوا إلى فرنسا أمن الدولة كفعل ذلك بل إن منهم من زعب لطلب العلم راحهم اتهمهم إنهم يريدون أن يذهبوا إلى فلسطين وقبضوا عليهم ورحلوهم أيضا إلى فرنسا بعدهم قبضوا عليهم ورحلوهم إلى بريطانيا وسجنوهم أسر من خمس سنوات وبعدهم يعني تخيل يعني عزل حكومات المجرمة هي كانت الناس حبت ترحى إلى بلاد المسلمين لكنها تجد عقبات شديدة أمام هؤلاء إذن الواقع أمامنا والنازلة أمامنا تختلف عن عن القديم الناس كانت في قديما كانت بسهل التنقل وسهل الترحال ولا يوجد هذه العقبات ولا يوجد هذه وصائق السفر المعقدة هذه ولا يوجد المراقبة هذه الأمنية بهذه الطريقة الصارمة فإذن الموضوع لابد أن الذي يفتف مثل هذه النوازل أو يتكلم في قضايا التكفير في هذه النوازل لابد أن يلم بالمسألة الواقعية وفقه الواقع وما يحدث فيه من النوازل متغيرة ولا يأتيني بفتوى للشيخ احمد شاكر او فتوى الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليهم جميعا ويروح ملزأ مرة واحدة هاك لا لابد تنظر الى هذا ربما يكون الرجل مضطر لاجئ انه كذا انظر طب وتكلم معه تستفصل واستفسر الذي يبقى هنا ربما يكون عنده عائق لا يستطيع ربما يحدث كذا وكذا نحن نتمنى جميعا ان يحسن الله سبحانه وتعالى وغير احوال المسلمين وتقوم دولة اسلامية ويجب على المسلمين الم في هذه الحالة ولكن حتى هذه الحالة لا يوجد في العالم اسلامي دولة اسلامية تحكم بالشريعة نقول للناس نعم يذهبوا على الاقل مع عيشوا مع المسلمين رغم عجرهم وبجرهم رغم شكاية كثير من الناس من سوء احوال المسلمين وانهم ينصبون على الاجانب في بلاد بعض البلاد العربية بعدين يزعب هؤلاء يشتكون لك يكذبون علينا وبعدين ينصبوا عليهم في الاموال يعني يغشونهم فده بيتعب الناس وبيتصدونهم عن سبيل الله فلذلك فنحن ننصح نسكن لا اذهب وحتى اذا كنت لا تستطيع العيش هناك انا كنت تستطيع اعمل هنا اعمل في مستهزيل بلاد كعمل مهندس اعمل تجارة اعمل اي شيء ولكن او لكن اولادك وعائلتك واهلك خليهم هناك يدرس هناك كنت تروح تشتغل عدة شهور وترجع عدة شهور يبقى هذا افضل وانا اعلم ان بعض الناس ما شاء الله من كثير من المسلمين من الذين بعض المسلمين في في الغرب وفي أمريكا الآن راحلوا إلى بعض الدول الإسلامية العربية الآن اللي هي الشعوب الإسلامية أقصد مثل مصر وغيرها من الدول يعيشون فيها الآن يعني لتقفيف أدنى الأضرار يعني إذا لم يوجد يعني حتى يجوز لك حتى قال العلماء قديما إذا كانت هناك دولة فيها بدعة وفيها فساد وهي دولة مسلمة وفي دولة أأمن أعدل منها فيجوزي لك أن تهاجر هؤلاء إلى التي أكثر عدلا منها أو أقل فسادا منها أو أقل ضررا منها فحتى هذا قديم عند, عند العلماء قديم طبعا الموضوع أنا حاولت بأقصى ما عندي أن أختصر وأختزل المسألة لأنها أبحاث علمية كبيرة جدا ودراسات دراسية الدكتوراه وفتاوى كثيرة ولكن فيها جدل كبير جدا أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.